129. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الذين العابدون الحامدون السائحون الله كيونا الساجدون الآمنون بالمعروف الآمنون بالمعروف وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله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 وَمَا كََ الستِفَءِ بِرَهِيمَ لِأَبيِيهِ إِلَّا عََّ وَدََةٍ وَعَدَهَا إِيَّهُ فَلََّا تَبَيََّّنَ لَهُ أَنَّهُ وَذُول لَِّهِ تَبَولَّأَمِنْ إِ إِذ رَهِيمَ لَ أَووَّهُ حَليِيم وَمَا وما اللَّهُ الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون 113. إن الله بكل شيء عليم 114. إن الله له ملك السماوات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 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَلَمْ الْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ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 111. ولا يطعون موقعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح 112. إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يمكن فقَُ نَفَقَتَ صَغَتَ وَلكَ بِي رَتَ وَلَا, ولا يَقُعونَ وَادِيًا إِللاا كُتِبَ لَهُم لجذ يَهُم اللهَّهُ أَحسَنَ مَا كَوا يَعَّلون